وخرجنا قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لكم اامَنَ لَهُ عَن صَالِحٍ وَلا يُنقَاها اِلَّا الصَّادِرُ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 خسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا هو العاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ